عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون الصبيان فما نقبلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أأملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة